بسم الله الرحمن الرحيم يس والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما رآباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يوملون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء إن أحصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون مرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا اننا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 إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قَالُوا إِنَّا تَطْيِرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ عَذَابٌ لِّلِيمْ قَالُوا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 إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما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 ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وايه لهم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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 إلا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء أو لا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلل على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 انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون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 بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن, أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إن وإليه ترجعون الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والصافا والصفا فالزاجرا والزجرا فالتاليا الذكر ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق